أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر, أكبر الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين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 وَمَن جَاء بِالسَّيئَةِ فَلَا يُجَزَ إِللاا مِث لَهَا وَهُم لا يُظمُون قُلْ إَِّنِي هَدَانِي رَبّ إى صِابٍِ مُسْتَقمذِينَ قِيمَا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 الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا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 لِلَّهِ آمين قل غير الله ابغ ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى قَّ إلَ رَبِّكُمْ مَرجعُكُم فَيونَِّأُكُمْ بِمَاكُُم فِي تَخْتَلِفُون وَهُوَ الذيذ جعَلَكُم خَلَائِ فَ الأررضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُم فَووقَ بَعْض دَ رَجات لَبلُ وَكُمْ لِيَبلُ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله اكبر الله سمي الله لمن حمده ربنا الله الله الله اكبر الله, أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله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 شعائر صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة نسأل المولى القدير أن يتقبل مننا الصلاة والصيام والقيام والدعاء وصالح الأعمال إنه سميع مجيب بعد قليل أيها الإخوة ونحن نواصل معكم هذا النقل التلويزيوني المباشر من قناة القرآن الكريم من مكة المكرمة ننقل إليكم صلاة التراويح أيها الأخوة <تصفيق> فهذه الليالي ليالي رمضان هي ليالي مباركة ورمضان موسم من مواسم الخير فرمضان شهر عظيم مبارك وهو شهر الخير والبركة شهر يسقل فيه الإنسان نفسه ويصفيها يطحرها بقراءة القرآن ويزكيها إنه الشهر الذي تتفتح فيه السماء وتنزل فيه ملائكة الرحمة إلى سماء الدنيا فتثير نوازع الرحمة في القلوب ويتعاطف الناس بعضهم مع بعض ويأنس الفقير إلى كنف الغني إنه الشهر الذي يشعر فيه المسلمون جميعا بالمساواة الكاملة فالكل يصوم طاعة لله سبحانه وتعالى وطمعا في غفرانه وأملا في رضائه والصيام وقاية للنفس من الغضب وتهذيب إلهي ينقى بالصائم عن الرفث والجهل ويدعوه إلى الصبر وضبط النفس وفي شهر رمضان المبارك الذي نعيش يومه الثاني ليلة القدر التي هي عند الله خير من ألف شهر جعلها الله منحة ومكافأة للصائمين حثا لهم على دوام الطاعة وطلب الغفران وصفاء النفس واحتساب الأجر من الله وحده تأكيدا لصلة العبد الدائمة بخالقه وإشعارا له بالحاجة إليه ولقد شرع الله الصيام لرياضة النفوس وتربيتها وتعويدها الصبر على المكاره وتدريبها على تحمل المشاق فتهون أمامها الصعاب ولا تقف في سبيلها العقبات وتستقبل الحوادث بقلب جريء وعزم لا يلين شرع الله الصيام ليربي في النفوس صفة القناعة والاكتفاء بالقليل فلا ترغب النفوس الصائمة في متاع المتنعمين ولا تمتد عيونها إلى زينة المترفين تؤثر الكفاف وتجتنب التبذير والإسراف تبذل ما بيدها وتزهد فيما عند غيرها شرع الله الصيام ليعود النفوس الصائمة ويعلمها العفاف ويعلمها كيف تقف أمام رغباتها ليجعل من هذه النفوس أمة من خير الأمم يسود بين أفرادها التعاطف والتعاون والتآلف لا يتباغضون ولا يتحاسدون ولا يجور بعضهم على بعض ولا يبغي أحد من أصحاب هذه النفوس على أحد منهم أيها الأخوة الآن تقاوم الصلاة والقام أرات الله الله الله أكبر, الله أكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يومي